Yoma teronha terhelu klu murziga amma arzgat wa tazgul klu zat hamlin hamlaa wa ternaas sukara wmahu bi sukara wa ternaas sukara wmahu bi sukara, walaikin azab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 ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ومنكم من يرد من بعد علم الشيءاء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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيْنَلَيَالٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ألم تر أن الله يسجد له مم في السماوات ومم في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشَرِّكْ بِشَيْءٍ وَظَهِّرَ الْبَيْتَ لِلْطَّائِفِينَ وَظَهِّرَ الْبَيْتَ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ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 فكل منها وأضيع الباب سالفقير ثم يقضوا تفثهم واليوفن ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك مِن اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ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 والبُدْنَ جَعَلَ اللَّهَ لَكُم مِن شَعَائِلِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَتْ يُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَضْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 بغير حق إلا أي يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِلْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ما بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفٌ غفور ذلك بأن الله يلج الليل فِنَّهار وَيُلجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده فوجد تباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم